يا ابو فاضل يا اسنيك يا ابو فاضل يا ابو فاضل <تصفيق> يا ابو <با تصفيق> الحسن <طفت> <تصفيق> يا بتروجن روح العدى ما لحظ يا ابو حسين حافظ الكفاله اوفى بوعودك وان روح العدى علي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 ثبت وجهنا مثل كير عقيم ابو محمد بسكير عقيم ابو محمد طف يا ابو الحسن ثبت وجهنا طف يا ابو الحسن ثبت وجهنا ابسو حلمي حنعباس بين ولاء وللخوه بالميدان ارخص دماء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 الحسيني فله زودك يا ابو الحزميه يا عباس كرار مثلك يا ابو النور ماس حتى اسمه بيتر زودك يا ابو الحزميه عباس كرار مثلك يا ابو النور ماس حتى اسمه بيتر اسمه اسمه هدايا للنصر رايه كل من يشوفه يقول طالع العوده وكل من يشوفه يقول طالع العوده <تصفيق> الهندسه الصوتيه والتوزيع رح حسين صوت الرادود الحسينيه سيد محمد الموسوي كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي اصطفى